صوت المفخخ كالنبروق وارعود يشوي عدو الله له بيو نارا يشوي عدو الله له بيو والله نرفع رأيت العز والجود وسط الرياض بكل شارع وحرا وسط الرياض بكل شارع وحرا والله نرفع راية العز والجود واستر يا باب كل شار وحاره استر يا كل شار وحاره سلاماتكم